صلوا على من جاءنا بالحق ابراد ديننا وازال داجيه الخنا وبه الوجود الزينان صلوا من جاءنا بالحق ابراد ديننا وازال داجيه الخنا وبه صلوا عليه وسلم في الخليج حقا تكرامو سيلواني وسليمو في الخليج حقا تكرامو بنايمي هات تنامو من ربنا سيلوا من جاءا بالحق ابردينا واجانا تجيك الخانه وبيل وجود الزيانا وأحمد الباب الهدى بالمعجزات على المدى وشفيعنا جمعا ودى باب الريضة بحر الهنة صلوا على من جاءنا بالحق أبردنا وأزال تاجية الخامة وبه الوجود الزيانة يا فوزنا يا سعدانا سعدنا به يوماً لقاء بجمعنا صحيوا صحي عنا من جاءنا بالحق أضرر دينانا وأثانا تاجية الخامة وبه الوجود الزيانة يا علي من بخفياتي يا راحماً لشكياتي يا شكيتي يا رحمن شكيتي يا سامع لمقالتي بالصالحات اختم لنا صلو عد من جاءنا بالحق اضل ديننا واتانا تجيه الخانه وبير وجود الزيانا